إِلَّا الَّذِينَ يَتَّقُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَمَا يَفْتَقِهِمْ وَمَا يَضْلِلُونَ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ السُّوءُ الْعَذَابِ أَوْمَالِ الْقِيَامَةِ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 لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون